المساء حتى اذا جاءتهم الساعه بعتت قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا سا اما يزرع أما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعفلون قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون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 وَنَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْغِيَنَّ فَقَوَّ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أُسْلِمَ مَن فِي السَّمَاءِ فَتَأْتيهِم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ